لا يزال العباد غادين ورائحين في هذه الدنيا ولا بد لهم من مقر لا مفر منه ولا بد لهم من مرجع لا محيد عنه هم سائرون إليه بلا خلاف إنه المنزل الأول من منازل الآخرة فإن كان يسيرا فما بعده أيصر منه وإن كانت الثانية فما بعد القبر أشد منه هذه سنة الله في عباده حياة ثم موت ثم حياة هي في جنة أو نار فالعاقل موعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.